أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين